كلوا وشربوا هنيئا بما كن ثم تعملون متكئين على سرّ المصطفى وزوجناه بحور العين والذين آملوا واستبعتهم ذرّيّتهم بإمارة الحقنا بذرّيّتهم الحقنا بذرّيّتهم وما أنسناه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 ذَبِ نِعْمَة رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلا مَجْنُون أَم يَقُولُونَ شَاعِرٌ أَتَرَبَّصُوا بِهِ رَيْبَ الْمَنُون قُلْتُ رَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبْحْهُ وَإِذْ بَرَدَ النُّجُومُ